شيطان وليم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنت تعرفون الله فاتبعوني يعذبك الطيع الله وهو السون um mm -hmm. الله سميع عليم إذ ظالت امرأت عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني أعلم بما الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن لها زكريا كلما دخلا Let <laughs> قريبة إنك سميع الدعاء فنادس في المحراب ان الله البشير قد o